شَأْنَهُمْ إِنْ شاء فجعلناهن أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ سُلَّطٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمضرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون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 جَنَّتُنَعِيمْ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ يَمِينٍ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ يَمِينٍ وَأَمَّا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ <تصفيق> وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ